وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَرَّ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرَ مِنْهُ قَالُوا إِن تَتَشَهَّرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَتَشَهَّرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْتَهْرُونَ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ مُدْبِرًا فَكَانَ فَتَاناً مُّنِيٌّ عَذَابٌ يَخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ حتى إذا جاء أمرنا وشارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين الثلين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل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 تآوي إلى جبل يعصبني من الماء قال لا عاصل اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بن عيبان كَيَوْمٍ سَمَاءُ اقْلَى وَغَيْظٌ وَالْبَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَىٰ كَمَا نُودِيَ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الصَّادِقِينَ ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين